رهنني. قال ارهنك القطيفة التي عندك القطيفة التي لي عندك تكون رهن هنا يلزم الرهن بمجرد العقد لان المرتهن قابض للعين المرهونة ويده عليها نعم وانما يعتبر الحكم فقط فلم يحتج إلى قبض يعني ما يحتاج إلى قبض وإنما يحتاج إلى الحكم بأنها رهن يعني الإقرار من الراهن والاعتراف والموافقة على أن القطيفة رهن فتكون رهنا نعم. كما لو منع الوديعة صارت مضمونة وقال القاضي وأصحابه لا كما لو منع الوديعة صارت مضمونة الوديعة تكون مضمونة احيانا وتكون غير مضمونة متى تكون مضمونة تكون مضمونة في حالين اذا فرط فيها المودع تكون مضمونة الحاله الثانية ما عندنا هذه اذا منع الوديعة اذا منعها المودع صارت مضمونة كثيرا ما يحصل مثلا تلف للعين المودعة فيترافع المودع والمودع المودع يطالب والمودع يقول تلفت بقضاء الله وقدره وأنا ما, ما فردت فيها فمتى تلزم المودع تلزمه في حالين الحاله الأولى ما لا دخل هنا حاله تفريط؟ التفريط إذا فرط فيها فيلزم المودع أن يغرمها إذا فرط فيها مثال هذا هذه ليست من موضوعنا الآن لكنها نحتاج إليها ويحتاجها الكل شخص أعطى آخر الف ريال وقال خل هذا الالف وديعه عندك فوضعه في ظرف واحكمه ثم وضعه في رف في المجلس جاء صاحب الوديعة بعد يومين او ثلاثة قال يا اخي اعطني الوديعة التي عندك جزاك الله خيرا قال خير ان شاء الله الان ذهب الى الرف الذي وضعها فيه ما وجدها فقال يخلف الله عليك ما وجدتها في مكانها فقال يخلف الله علي ان شاء الله ويخلف عليك وهي تلزمك اين وضعتها قال وضعتها في رف في المجلس قال يا أخي أنت غارب قال لا أنا ما نبغارب أنا, أنا حافظ فقط فترافع اليك فماذا أنت قائل ستسأل وتقول للوينودع أين وضعتها يا أخي يقول وضعتها في رف في المجلس باب المجلس مقفل ولا مفتوح قال لا يفتح ويقفل أحيانا هو أحياناً. فيقال تلزمك لانك فردت هذه الدراهم ما توضع في رفض في المجلس ولو كانت لك لوضعتها في الصندوق واقفلت عليها فتلزمك لانك فردت فيها اخر أودع عند اخر شاة وجعلها في الحضيرة حضيرة خوس وجريد وحفظها فيها فلما ارادها صاحبها جاء وقال يا اخي اعطني شاتي فقال حاضر فذهبا الى الحضيرة فما وجد الشاة وجدوها مسروقة فكل واحد يقول تنزمك هي عليك المودع يقول راحت على حسابك والمودع يقول لا بل تذهب على حسابك أنت وتعطيني شاة بدلها فترافع إليك فماذا أنت قائل تسأل المودع. تقول اين حفظت الشاة يقول في الحضيرة مع غنمي لكن جاء السارق واخذ شاة زيد وبقيت غنمي فانا الحمد لله ازكي غنمي فحفظها الله لي ويمكن صاحبي هذا ما يزكي فذهبت شاته وصاحب الشاة يقول لا أنت الملزم بها أنا أودعتك إياها وعليك ضمانها فماذا أنت قائل بعدما أعلمك أنه وضعها في الحضيرة تقول الحظيره حرز مثلها فالمودع ما فرت ثم يأتيك المعترف المحامي يقول يا سبحان الله الذي وضع ألف ريال في رف في المجلس غرمتها اياه لانه مفرق وهذا وضعها في حظيره خارج البيت وخارج الحوش مع الغنم وتقول انه لم يفرق نقول نعم لان حرز كل شيء بحسبه فحرز الغنم الحظائر ونحوها وحرز الدراهم والدنانير والريالات في الصناديق ما في المجالس فحرز كل شيء بحسبه فإذا سرقت الوديعة بدون تفريط من المودع فلا ضمان عليه وإذا سرقت بتفريط من المودع فالضمان عليه هذا حالة مما تغرم فيه الوديعة الحالة الثانية التي معنا قال كما لو منع الوديعة صارت مضمونة فالرطاء لم يفرط مثلا اعطاه الف ريال يحفظه له فعلم من قصه الرجل السابق فوضع الالف ريال في الصندوق واقفل عليه واحترز وحفظه فجاء صاحب الالف وقال يا اخي اعطني الفي انا في حاجه اليه قال بعدين الآن أنا مشغول لكن بعد فترة مر عليه مر عليه بعد يوم وقال يا أخي أعطني الوديعة قال لا أنا مشغول بعدين لماذا يا أخي لا ما أعطك اياها الآن فألح بطلب وديعته فرفض المودع فشاء الله أن احترق الصندوق بما فيه وهذا ما في تفريق ما فرط المودع لكن يلزمه الضمان لما لأنه امتنع عن التسليم حين طلب طلب التسليم فامتنع فصارت الوديعة في هذه الحال مضمونة يعني تضمن الوديعة في حالين الحاله الاولى اذا فرط المودع الحالة الثانية إذا طلبت الوديعة فرفض المودع التسليم فتلفت فتكون مضمونة حينئذ حتى ولو لم يفرد تقول حريق تقول نعم لأنه وإن كان حريق وإن كنت لم تفرد وإن كنت أقفلت عليها الصندوق فأنت طلبت منك فرفضت فأصبحت بمثابة المقصوبة لأنك غصبتها فيلزمك ضمانها نعم. وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تنضي مدة يأتي قبضه فيها ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تنضي مدة يمكن قبضه فيها لأن العقد يفتقر إلى القبض ولا يحصل القبض إلا بفعله أو إمكانه. وقال القاضي وأصحابه لا يلزم الرهن حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها. هذه الحال إذا كان الرهن بيد المرتهن. يقول إذا كان بيد الرهن المرتهن مثلا. ما يلزم حال العقد ولما مع ان الرهن بيد المرتهن قال نعم حتى يمضي مدة يتصور ان تكفي لقبض هذا الرهن يتصور ان يتكفي هذه المدة لقبض هذا الرهن يعني لا يلزم الراهن بمجرد العقد مع كون الراهن بيد المرتهم قال حتى يمضي مدة تكفي لقبضه لو كان عند الراهن ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوفيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها يعني حتى لو كان بعيد عنهم بحيث انه يتم يكون مدة يتم تسليمه فيها فاذا مضى مدة يتم يمكن ان يتم التسليم فيها لزم الرهن حين اذن نعم. ثم هل يفتقر الى اذن الراهن قبل القفز على وجهين احد ولا يحصل القبض إلا بفعله أو إمكانه يعني ما يحصل قبض المرتهن للرهن إلا بموافقة وفعل من الراهن وإمكان ذلك فإن لم يكن ممكن قمره في هذه الفترة فلا يلزم نعم ثم هل يختقره؟ ثم هل... نعم ثم هل يفتقر الى اذن الراهن قبل القبض على وجهين احدهما لا يفتقر اليه لان اقراره عليه كاذنه فيه والثاني يفتقر لانه قبض يلزم به عقد غير لازم فافتقر الى الاذن كما لو لم يكن في يده. هذه في قضية الرهن اذا كان بيد المرتهن. هل يلزم ان يصدر اذن من الراهن للمرتهن بقبضه او وجوده عنده يكفي على وجهين قيل وجوده عنده يكفي وقيل لا بد من اذن الراهن للمرتهن بابقاء الرهن عنده لانه عقد لازم بالنسبه للراهن فلا يلزم به الا باذنه وموافقته واذنه للمرتهن بقبضه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل توفيت والدتي بعد معاناة من مرض لا يرجى برعه واستمر المرض لسنوات لكنها توفت بعد رمضان بشهرين وعليها سبعة أيام من رمضان فماذا نفعل؟ يقول إن والدته مريضة في رمضان وعليها أيام من رمضان ثم توفيت بعد رمضان بشهرين فكيف نعمل في الأيام التي عليها هل نقضيها او نطعم عنها اقول اذا كان المرض استمر مع المريض حتى توفى فلا يلزم لا قضاء ولا اطعام ما دام ان المرض استمر معه حتى توفاه الله قضى ولا اطعام اما اذا شفي بعد رمضان ولم يقضي ثم مات بعد هذا فيلزم ان يقضى عنه او يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. اضاح ذلك الرجل مريض في رمضان فافطر اياما عدة من رمضان ثم بعد رمضان في شوال عافاه الله وبقي معافى الى محرم ثم توفاه الله في محرم وهو لم يقضي الايام التي عليه نقول في هذه الحال يجب ان تقضى عنه او يطعم عنه عن كل يوم مسكينا لانه تمكن من القضاء ولم يقضي صورة اخرى مرض في رمضان فافطر اياما منه واستمر معه المرض رمضان وشوال واذا القعدة ثم توفاه الله في ذي الحجه وهو لم يقضي الأيام التي عليه لأنه ما برئ من مرضه هذا لا يلزم في حقه شيء لا قضاء ولا إطعام لأنه لم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء يقول السائل هل للرهن أجل محدود في الشريعة الإسلامية؟ الرهن ليس له مده انما ينتهي الرهن بسداد الدين وقبل ان يسدد الدين الذي على المدين فالرهن مشغول لصالح الغير مثلا انت اقرضت شخصا ما دراهم واخذت على هذا القرض رهن ما دام الرجل لم يسدد فالرهن يبقى عندك حتى يسدد. فاذا سدد انتهت مده الرهن. هذا يسأل عن موت احد العاقلة قبل الحول. هذا سياتي إن شاء الله فلا نتعجل الشيء قبل أوانه يقول السائل ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لناو الجمع فيما يسوع فيه الجمع فمثلا هو مسافر أخر صلاة الظهر ليصليها مع العصر الساعة خمس مثلا يحب أن يمشي يقطع المسافة فلا حرج عليه في تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر وتأخير صلاة العصر إلى الساعة خمس لأنها لا تزال الشمس حية وهو في وقت الاختيار فيجوز له ذلك مريض دخل عليه وقت الظهر فرغب في تأخير الصلاة إلى العصر فخرج وقت صلاة الظهر وهو لم يصلي لا يحرم عليه لأنه ناوم الجمعة فلا اثم عليه لغير هذين الحالين ما يصح للمسلم أن يؤخر صلاة حتى يخرج وقتها فإن أخر صلاة حتى خرج وقتها لنوم ونحوه فيجب عليه المبادرة في القضاء متى ما استيقظ بسرعة بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك يحرم على المسلم أن يؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فلا يجوز له في حال الاختيار والإدراك أن يؤخرها إلى طلوع الشمس بل يحرم عليه ذلك لأن هذا تفويت للصلاة عن وقتها طلعت عليه الشمس وهو لم يصلي لأنه ناعم وليس هذا من عادته لا إثم عليه والحمد لله لكن عليه المبادرة لأن بعض الناس يجهل يقول فات وقت صلاه الفجر وأخر الفجر إن شاء الله غدا اصليها مع فرضها مع الفجر يقول هذا حرام ولا يجوز بل يجب على المرء أن يؤدي الصلاة متى ما استيقظ أو ذكر إن كان ناسيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه الصحابه وساروا في الليل وأطالوا المسير وتاخروا فنزلوا وهم في حاله ارهاق وتعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليله يعني يوقظنا لصلاه الفجر فقال احد الصحابه رضي الله عنهم انا يا رسول الله فنام الرسول عليه الصلاة والسلام ونام الصحابة وهذا الحارس قام يصلي من الليل لأجل أن يوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لصلاة الفجر صلى ما شاء الله وجلس سبح ويهلل غلبه النوم ونام لحكمة يريدها الله جل وعلا فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إلا بحر الشمس لما احترت الشمس على أجسامهم استيقظوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا المكان قال لأن فيه شيطان ثم توضأوا وأذن لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها وأقيمت الصلاة وصلى عليه الصلاة والسلام ثم قال للرجل الحارس ماذا فعلت يا فلان فقال يا رسول الله اخذني الذي اخذك النوم غلبني النوم وهو رضي الله عنه جلس يصلي لأجل أن يوقظ الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لكنه ربما في اثناء الصلاة او بعد انصرف من, من صلاته نام لحكمة يريدها الله جل وعلا تشريع للعباد فعلم من هذا ان المرأة اذا فاتته صلاه من الصلوات لنوم او ذهول او نسيان ان عليه المبادرة بالقضاء اذا استيقظ او اذا ذكر ان كان ناسيا ولا يجوز له التأخير الى الوقت الاخر كما يفعل بعض الناس جهلا هذا ما يصح له يقول خلاص فات وقت صلاة الفجر اقضيها غدا ان شاء الله مع صلاة الفجر الاخرى يقول هذا حرام ولا يجوز فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك وهذه الحال إذا كان المرء ليس من عادته أما إذا كانت عادته هكذا فهذا حرام عليه ويستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن تاب عن هذا الفعل مثل بعض الجهلة يركب الساعة مثلا على وقت الدوام أو قبل وقت الدوام بنصف ساعة مثلا فيستيقظ فيتوضا ويصلي الفجر في زعمه مثلا بعد طلوع الشمس ثم يذهب لعمله ويظن أنه صلى هذا حرام عليه ولا يجوز وبثل هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يترك وانما الذي يعفى عنه من يغلبه النوم بدون اختياره مره في العمر او احيانا يغلبه النوم اما اذا اتخذ هذا عاده وديدنا له فهو في حرام ولا يجوز له والصلاه في هذه الحال غير صحيحه ويجب ان يستتاب فان تاب والا قتل يقتل لان شان الصلاه عظيم وهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين ونفس المسلم عظيمه عند الله جل وعلا الا اذا استخف باركان الاسلام ما نقيمه لا يحل دم مسلم الا بيحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة مثل هذا يستتاب عن هذا الفعل الذي هو ترك الصلاة وتأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس فإن تاب وإلا قتل ولا يترك بين المسلمين من يزعم أو يدعي الإسلام وهو متهاون بالصلاة مضيع لها يقول السائل اخذت مبلغا من قريب مقابل رهن له ببستان فهل له حق في الذي اخذته من الارض اذا اعطيت شخصا مبلغا واعطاك رهنا ارض مثلا واستغللت الارض واستثمرتها فالثمره له والريع له يكون رهنا مع الارض وسدادا من القيمة ولا يسوغ لك ان تأخذه مقابل انتفاع ذاك بالرهن كما يظن بعض الناس يقول مثلا انا اقرضته فهو ينتفع بقرضي وانا انتفع بالرهن اجرع الارض والزراعه لي نقول لا الزراعه لصاحبها وما يكون من نتاج سواء كان زراعة او لبن او غيره يكون لل... للراهن الا ما يأخذه المرتهم مقابل نفقه على الرهن اذا كان الرهن يحتاج الى نفقه مثلا مثلا اشيات رهن تحتاج الى علف ينظر بين علفها ولبنها ان كان متساوي فهو يشرب اللبن مقابل العلف الذي يعطيها ولا يجوز له ان يستغل الرهن مقابل القرض